اللهم اني اسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياه وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق ايماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنه آمين اللهم اني اسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنه اللهم اني اسالك خير ما اتي وخير ما افعل وخير ما اعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنان اللهم اني اسالك ان ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح امري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي واسالك الدرجات العلى من الجنه اللهم اني اسالك ان تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي اهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي وتقبل حسناتي واسالك الدرجات العلى من الجنان امين